أربعة، الأقليات الإسلامية في أمريكا الجنوبية يرى بعض المؤرخين أن المسلمين وصلوا إلى أمريكا الجنوبية في فترة ترجع إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي أما في الوقت الحاضر فإن المسلمين يعيشون في مناطق مختلفة من أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، والأرجنتين وشيلي وغيرها وقد أقام المسلمون عددا من المساجد والجمعيات مثل الجمعية الخيرية في الأرجنتين التي تعنى بتعليم أبناء المسلمين العلوم الإسلامية واللغة العربية 5- الأقليات المسلمة في أستراليا بدأ دخول الإسلام في أستراليا عام 1227 للهجرة وكان ذلك على يد بعض الآسيويين الذين كانوا يحضرون الإبل إلى هذه القارة وقد أقام هؤلاء المسلمون عددا من المساجد الخاصة على طريق القوافل التي سلكوها للتغلغ لداخل القارة أما أهم الوسائل لانتشار الإسلام في أستراليا فيتمثل في هجرة المسلمين من أقطار مختلفة ولا سيما الأقطار القريبة مثل باكستان وإندونيسيا وقد بدأت هذه الهجرة في عام 1334 للهجرة ثم توقفت لفترة من الزمن وما لبث المهاجرون أن وفدوا مرة أخرى إلى أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه الهجرة تضم أفراداد لديهم مؤهلات من وما لببت المهاجرون أن وف مرة أخرى إلى أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية.وك هذه الهجرة تظم أفراداد لديهم مؤهلات مهانية عالية. وهذا يعني أن أولئك الأفراد كان بينهم المهندس والطبيب والعملون في مجالات التعليم وغيرهم وهذا يبين أن الأقلية المسلمة لها دور في حياة المجتمع الذي استقروا فيه نتيجة لهذه الهجرات ازداد عدد المسلمين في أستراليا وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمسلمين في أستراليا فإن أكثر من نصفهم يعيش في مدينتي سيدني وملبورن أما باقي المسلمين فإنهم ينتشرون في أرجاء البلاد مظاهر حياة الأقليات المسلمة في أستراليا ألف الهيئات الإسلامية كون المسلمون في أستراليا منظمات أصبح لها نشاط كبير ومن أبرز هذه المنظمات اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية ومقره في مدينة مالبورن وإلى جانب هذا الاتحاد هناك الجمعيات الطلابية الإسلامية با المساجد أقام المسلمون في أستراليا عددا كبيرا من المساجد وتكثر هذه المساجد في المدن الكبيرة مثل سدني وأدليد ومالبورن. وأهم ما يطلبه المسلمون في أستراليا هو إمدادهم بالكتب الإسلامية وإرسال زائرين من علماء المسلمين إليهم جيم المدارس الإسلامية يبذل اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية جهودا كبيرة في خدمة المسلمين في أستراليا وفي مقدمة هذه الجهود هذه الجهود إنشاء المدارس التي يتعلم فيها ابناء المسلمين في جميع أنحاء القارة وتذكر بعض الإحصاءات أن عدد الأطفال المسلمين الذين يفدون إلى هذه المدارس قد بلغ مئة ألف طفل ويهدف الاتحاد من بناء هذه المدارس إلى أن يرتبط الناشئون والشباب المسلم بعقيدتهم الإسلامية ومن ثم يحتفظ هذا الجيل بشخصيته الإسلامية الصحف يمثل إصدار الصحف مظهراً بارزاً للنشاط الثقافي الذي يقوم به الاتحاد الإسلامي في أستراليا لأن الاتحاد يصدر عددا من المجلات والنشرات بلغات مختلفة كالعربية والإنجليزية والأردية وتعتبر المنار والنور من أكثر المجلات شخرة